Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yom الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Sraqa al-lazina an'amta alayhim Qayri alayhim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 وَنَسْكَنْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ أَمْوَاتٍ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ قام من ماء صدئ يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجيت وما هو هي عذاب غليظ فمن الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد انشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء مالكه هو الضلال البعيد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 اكبروا اننا لكم تدعن فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله, من شيء؟ قالوا لو هدان الله ما امصدرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنُومُونِ وَنَمُوا أَنْفُسَكُمْ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 يُسَبّ اللههُ الذينَ آمَنُ بالِالقَون السَّابِتِ في الحياةِ الدُّنْياَا يُسَبّت اللههُ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ